بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذَكُورُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَمْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَانِ إِذْ أَمْجَاكُمْ مِنْ آلِ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 أَتَّخَمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِن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 يَدَعُوكُم لِيَغْفِرَ لَكُم مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُأَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّىٰ قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّحْنُ إن إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْهُمْ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 ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وي إِلهُ الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ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 قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محي؟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 استجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم ما انا بمصرخكم وما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 لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.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 وَانْظُرِ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار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 الله الذي خلق السماوات والأرض ونزل من السماء.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 اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أغللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم فجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ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 دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وَأَفْئِدَتُهُمْ هواء وأنذر الناس يوم يَأْتِيهِمُ العذاب فيقول الذين ظلموا فَيَقُولُ نوف ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من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 وَقَدْ مَكَرَ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنَّ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو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 ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أَنَّمَا هو إله واحد وليذكر أولو الألبان